بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكافر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لا ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن